وَأَزَلناَ مِنَ السَّمَ إِمَاأَ بِقَدَرٍ فَأَسْكَن النَّهُ فِي الأأَرض فَأَسْكَن النَّهُ فِيأَْرضِ وَإِنا عَلَ ذَهَا بِ بِهِينَ قَادِرُون فَأَيْ بِهَا جَنَّاتٌ مِن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ لَّكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالزَّهْنِ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 لا بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم يريد ان يتفضل عليكم ولو شاء الله لانزل ملائكه ما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين مِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّىٰ يَخْصَىٰ قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي بِمَا كَذَّبُون فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ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 لهم